بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه أحد يقول اهلتكم هذا النبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلقتها ملعقبة وما أدراك ملعقبة فكك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسئينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أُبَاء فأصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب عليهم نار مقصده